ولما تم من حمره شعران على مشهور الأخوال البروية توفيت بالمدينة المنورة بأبوه عبد الله وكان قد ازاز بأخواله بني عليم من الطائفة النجارية ومكث فيهم شعرا سيما يعانون سكمه وشكواه ولما دم من حمره على راجه تزعد أشهر قمريه وآل الزمان عنه حضر عمه ليلة مولده عاشية وبرية مبين سوة من الحضيرة الغنسية وأخذ المخاض فوالته صلى الله عليه وسلم نورا يترى له سنة.